обучение well, Oliyakuhu ila المتقون ولكن akeثرahum la ya'lamu Oliyakuhu ila المتقون Oliyakuhu اَسَيُنْفِقُونَ نَغَمَ ثُمَّ تَكُونُوا عَلَى الْجِنِّ حَسْرَةً تَنْتُمُّ مَا يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا جَهَنَّمَ يَا رجل <تصفيق> الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضتنة الأولين bunsir wa